وعاصفة خفيفه عاصفة جويه خفيفه بتسكن بالتدريج سمعناها طبعا من اول ما الكمانات قالت تنعم الحركه دي بينذر بحدوث شيء ثم يعطي البطوله المؤقته هنا طبعا بالتاكيد مش بطوله كامله لالات النسخ الخشبيه آه آه وبالتدريج الاله الاخيره اللي سمعناها دي اسمها اله الترمبون ودي من الالات الحاديه الغليظه اللي فيها غلظه وفي نفس الوقت حنيينة حنيينة جدا دقيقه جدا لما نكون عايزه كفء لانها قادره على التعبير بالصعود والهبوط يعني تقدر تعزف بخطواتي جدا وتقدر تنفجر انفجاره قوية جدا بيدي الترمبون هذا الصوله مع آآ الات الفيل الخفيضه برضو علشان يجينا احساس بانه تسكن العصفة ومرة اخرى ده تصوري الشخصي قبل كده لاحظته العود طبعا ظهور العود هنا كان متاخر, متأخر شوية ليه؟ لهو لعبه مع الاركسترا من الاول قد يحدث بعض التضارب ما بينه وما بين القانون اللي هو كان عاوز يبرزه اخر العود وخلّى يلعب مع الكلوهات القسم الغليظ من الوتريات دي آلة الكلو خلى العود يلعب مع الكلوهات نفس الجملة حتى يعني زي الكلو فأضف بعض وأضف شرقية لآل الكلم لاحظوا ان احنا بنتكلم عن عمل اتسجل في 11 نوفمبر سنة في 4 نوفمبر سنة 57 وخمسين لاحظوا مدى ثبت هذا العمل لعصره بننطلق مع جملة شرقية أخرى بيستكمل بها أستاذنا أستاذ عبد الحليم نويرا في بحيرة المنزل نفس المقام لم, نتغير لم يتغير المقام نزور مقامات أخرى زي الشوري وهو أحد تفريعات البياتي مقام حناين أوي جنب البياتي كده. بنمر على الرصد مرور الكرام وهو برضو من أرائب البياتي كلها مقامات عربية على الأحوال لكن لا يزال البياتي هو المقام اللي قابض على عنان الموقف لحد دلوقتي نكمل بينتقل بعد كده سبب حليم نويره الى الحركه الثانيه من بحيره المنزله في الحركه الثانيه الحقيقه اقول المود او المزاج النفسي هنا مزاج سعيد. الرتم اقطع الحركه اقطع واضح ان هناك حركه الماء سواء كانت مزهى في البحيره أو سواء كانت مزهى على البحيره او سواء كانت للبحيرة أو كان استعراض للبحيره أو يعني إذا, اذا كان علينا ان نربط الاسم للمسمى ونقول ان دي بحيرة المنزلة فيبقى لازم ندور لها على تعليل من اسمها يعني ما هي من اسمها لكن كل اللي يهمني هنا ان انا اقول ان هذه الحركة حقيقة بقى استعراض مهاري لعبد الحليم نويرة استعراض مهاري من الدرجة الاولى فيش استعراض للمهارة ولمعلوماته الموسيقية ولحساسيته ولقدرته على الابتكار وتموا زي ما في هذا الجزء استعراض لمهارة عبد الحليم نويره على فكرة من اللي فات ومن اللي جاي المقطوعة دي سمعناها كتير في في موسيقى التطوير اول موسيقى او اول مرة انتبه لهذه المقطوعة كان حينما استعملها لا اذكر اسم المخرج الاذاعي الكبير اللي استعملها لانه كبير فعلا استعملها في لما عملت الإزاعة قصة الرئيس جمال عبد الناصر في سبيل الخرية قصة اللي كان كتبها هو السنوي يمكن كانت سنة 59 الكلام ده أو حاجة بالشكلة كان صيف يعني لفتت انتباهي هذه الموسيقى وجنمت عليها وكانت في أسجلها أرجع تاني لل للحركة الأخيرة اللي اتخذنا لأفلة الموسيقى كلها حركة مهارة وحركة تفاعلات أركسترالية بنمر على بعض المقامات زي مقام المنير بناخد هنا الري المنير لاننا في بيات الله ولما نكون في بيات الله بالطبيعي ان احنا نروح على الري المنير هو قريبه يعني على هو الاثنين قرايب والاثنين بيحملوا صفات متشابهه جدا نكمل اخر جزء من اجزاء بحيره المنبع هذه النهاية الشجية الهادئة الجميلة ينهي عبدالحليل النويرة مقطعته المكونة من حركتين محيرة المنزل ويثبت نظرية قبل منه احتروا كتير هل هي تتعمل او ما تتعملش يثبت هذه المظرية في مصر كما اثبتها الراحضنة في لبنان يطلع جيل يقول انه يا جماعة الربعتون ما هوش علامة تخلف وانما هو علامة بالتأكيد علامة صحية علامة تثبت ان هذه الشعوب اكثر حساسية بكثير من الشعوب اللي ما بتتزوقش آآ آآ المقامات ذات الثلاثة ربعتون او ربعتون. عمل جميل جميل